أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتاكم حديث الراسيا وجوه يومئذ ناشعه عاملة الناسب الكسلا نار حامية تسقى ಹೋ <muchas> and then